بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأريت لربها ربها ورقت وإلى الأرض مدت وإلى الأرض مدت فيها وتقلت وأذنت لربها ربها يا أيها الإنسان إنك فارغٌ إلى ربك تدعى فما فاما من اوتي كتابه بيميه فسوف يعاتب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو سرورا ويقف سعيرا انه كان في اهله مسرورا انه ظن ان لن يحور بلاء ربه كان به بصيرة فلا يقتنب بالشفق والليل وما وتق والقمر إذا تسقى ترقبن فبرق أن طبقا طبق فما لا فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يصدون بل كفروا كذبون والله أعلم بما